والذين نزل من السماء ما بقدر فأشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأمّام ما تركبون لتستووا على ظهوره لتستووا على ظهوره ثم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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمم إن وجدنا آباءنا على أمم وان على آثارهم مقتدون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 ان لك فانا منهم من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 الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحكون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 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقهين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين قلنا لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله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 هنا كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون